يا من يدعوني للنكران أو يدعو قلبي للعصيان يا من يدعوني للنكران أو يدعو قلبي للعصيان ويريق دموعا في وجل خوفا أن أحيا في الخلد لا تبكي ولا تسبل دمعاً هل حالي ألا إلى الأحزان أو ألا إلى أن يفنيني عيشي بحجابي فطمنا لا تبكي ولا تسبل دمعاً هل حالي ألا إلى الأحزان أو ألا إلى أن يفنيني عيشي بحجابي في ما فتأ الظالم يسرد لي حسن التحرير من الإيمان ويقول بأن حجابك ذا رجعية عيش في الأزمان يا من يدعوني للنكران أو يدعو قلبي للعصيان يا من يدعوني للنكران أو يدعو قلبي للعصيان ويريق دموعا في وجل خوفنا أن في الخذلان وتمسكك سخف فلقد فازت من عاشت في الأفنان خسئت أفكار أفكار صيغت لي قسما لن أحمل للإذعان وتمسك كي سخ فازت من عاشت في الأفنان خسئت أفكار صيغت لي قسما لن أحمل للإذعان لن أجبر أن يكسوني عريم بل ستر أحرق كل هوا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 خوفنا أن في في الخذلات لن تغريني فتن حبكت لن فتن من كفر يهدم ما قد كان لن أسمح بعد اليوم لهم لن, بعد اليوم لهم. لن أقبل مد يدي الإحسان لن تغريني فتن حبكت لن فتن من كفر يهدم ما قد كان لن أسمح, لن أسمح بعد اليوم لهم لن أقبل مداد يدي الإحسان ما قيمة أنسى قد وضعات كالسلعة في أيدي الطويان ربحوا من خلفك أموالا وكبرت فأنت إلى يا من يدعوني للنكران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 أغروك فسابقت, أغروك فسابقت عفافا يدعوك فلا تدعي القرآن ما عدت, ساحرة ما عدت فتاة ساحرة لن تجدي لطفا بعد الآن أغروك فسابقت عفافا, أغروك فسابقت عفافاً يدعوك فلا تدعي القرآن فهجرت أوامر خالقنا وهجرت من الغدر الغفران أخذتك الدنيا جاهلة في الدنيا السادر في الطوفان يغربك التيار سريعا لا يجدي ندم حين أوى قوليها أنك راجعة للطهر وآثار الركبان أعلنت وعلنت باني لساي بعيك البركان